الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل المير يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة لهم فيضلون لك لا آيات لكل صابر قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ﴿قُرٌنِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإن تأذن ربكم وكم لا ان شكتم لا انزيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد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 فلم يَأْتِكُمْ نَبَأُ الذين من قبلكم قوم نوح وعادي وسمور وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهَ فَرَدُوا أَيْدِيَ فِي أَفْوَاجِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّكَ فَرَّنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم لِيَغْفِرَ لكم أَرُومْ مِثْلُنَا تُرِيدُنَ أَنْ تَصُدُّنَ إِنَّا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ على مَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه يَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا نُؤْبَى بِمَيِّتٍ وَيَا ثِقَلُ الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ أَرَائِعِ عَذَابُ النَّارِ فَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَّ حفيه من عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق في إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الرَّبُّ عَفَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مَتْبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فهل أنتم مغنون عن نامد عذاب؟ ولقد سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما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 فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرك قومني من قبل إن ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم صالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 كروون، ومسألة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتث. من فوق الْأَرْضِ ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل عَالِلَّهُ وَمَا يَشَاءَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لِلَّهِ أَن دَادَ عن سبيله عَن سَبِيلِ قُلْ تَمَنَّى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السموات رزقا لكم فأخرج به من الأمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 Allah وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أَنَّ نعبد الأصنام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 يهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نعلن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السماء سماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماع الحاق ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ربنا واستقم دعاء ربنا في لي و لي وَأَنذِرِ النَّاسَ يوم يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ربنا يُؤْمِنُوا رَبَّنَا اخْتَرْنَا قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أَجَلٍ قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَن قَسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ فساكن الذين علموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسوله إن السماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ قَرْنِينٍ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلٌ مِنْ قَطِيرَانٍ يَوْمَئِذٍ حساب هذا بلاول الناس ولينذر به وليعلموا وليعلموا أنما